واحد الذي ينكر عليهم يتأكد أيضا ثم ينكر عليهم انكار المحب للحق والمحب الخير لهم والمحب الخير لهم ما ينكر عليهم على أساس أنها ثرقتان متناحرتان لا على أساس إن انه محب لا الله إذا علم الله صدقه قال أنا الله قلوبهم لا. لا له إحنا الله لقوله ولو قلت فضلاً أليس الغالب فضل من حولك قال له رسوله وأنت من أتباع الرسول في بيان الحق للمفتدعة أو للعاصين أو للمتوهمين أو نحو ذلك لا.